ونعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان بوالديه حسنا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 ولَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُ نَنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَا المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا التبعوا سبيلنا والنهم الخطاياكم، وما هم بحالمين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون.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 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون